كتاب الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين وآخرين منهم لمّا يلحقو بهم وهو العزيز الحكيم لذلك فضل الله يأكِنَ ما يشاء، والله ذو فضل العظيم. مثَلُ الَّذينَ حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ثم لم يحملوها كمثَلِ الحمار يحمل أسفارا. بِغَمْتَثَنَ الْقَوْمَ الَّذِينَ كذبوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ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 فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم القيب والشهادة فينبيكم بما كنتم تعملون قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة في يوم الجمعة فَفَسْحًا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ بَنَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ